شَتَّى اللَّيْلِ هُوَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ نَكَفٍ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ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 121. إن لدينا أنكالا وجحيما 122. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما 123. إن لدينا أنكالا وجحيما 124. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيفًا نِّلَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الودان شيفا السماء انفر بده كان وعده مفق فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سبيلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم ان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 119. ويكون منكم مرضى وآخرون, وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله